فإذا قيل لك كم أنواع التوسل المشروع ثلاثة أنواع التوسل بأسماء الله وسباته فالدليل قول الله تعالى ولله إلا اسماء الحسنى فادعوه بها فقوله واذخني برحمتك في عبادك الصالحين توسل العبد لله تعالى بعمل الصالح فالدليل قول الذين يقولون ربنا عندنا آمنا فاقفر لذا ذنوبنا وقنا عبادنا فقولوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومن السنة حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم صحرة وسدد عليهم القوى فتوسل كل واحد منهم لخالف عمله متفق عليه من حديث عف الله بن عمر رضي الله عنهما التوسل بدعاء الرجل الصالح والدليل حديث أنث بن مالك رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاءه فقال يا رسول الله طحف المطر فدعو الله أن يسقينا فدعوه